فضاءة هذا الكتاب الكريم تزلك مفاهيمنا بالرضا وأخلق ذاك النبي الكريم هذا البرنامج برعاية لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات مننا ابتدى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 همة تقفو خطاها همة من تهو إلا وبالأخرى ابتدوا ان غدا للهو قوم مثلهم طلقوا اللهوة وللعلم اغتدوا لا تعجب أن توالى حرصهم فالمفاهيم يجليها الددو نعمنا أيها المشاهدون ومشاهدات سننعم بقية هذا الشهر بإذنه تعالى بصحبة ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلام المتفنن البحر محمد الحسن ولد الددو رأيت كما رأيتم كيف يجتمع الحفظ والفهم العلم والعمل ذكاء العقل وزكاء القلب ورأيت كما رأيتم كيف تترادف العلوم وتترافد لكي تجلي المسألة من سائر جهاتها ورأيت كما رأيتم كيف يجعل حضور القلب للمعلومة روحا تتغلغل بها في جوانحنا ورأيت انا خصوصا كيف تكون النقطة المطمورة الخفية في بطون الكتب على طرف لسان شيخنا حاضرة وكأنها من العلم المشاع المبذول لكل أحد شكرا لسماحته على سماحة نفسه وشكرا لفضيلته على ما أفضل به علينا ونحن اليوم أيها الأخوة الأخوات على موعد مع أسئلتكم واستفساراتكم التي وردتنا عبر البريد الإلكتروني نحاول أن نعرضها جميعا بإذن الله على شيخنا وضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حياك الله شيخ محمد أنا آسف ما استأذنتك في هذه المقدمة سامحني لكن سأقول لك لماذا أنا من 25 يوم أنا وقاطعك وأمنع استرسالك وأجد في ذلك حرجاً شديداً ولكن أشعر أنه فقط ضرورة تسير الأمر فأحببت أن أقول شيئا تعرفون به ما تعرفون أصل من مكانكم في نفسه وإجلالكم وتقديركم وحرج الشديد أن أقطعكم وحتى أن ولكن يعني لا بد أن نسير الحديث معذرة إليكم أولا وآخرا شيخنا تسمحوا لنا نبدأ نبدأ ببعض التعليقات المتصلة بموضوع الإسلام السياسي الذي كنا نتحدث فيه هناك بعض الأشكالات شيخنا طرحها بعض الأخوان طرحوا أيضا الاستفتاء على تطبيق الشريعة هل يجوز للنظام الإسلامي الحاكم أن يستفسي الناس هل يطبقون الشريعة أو لا يطبقونها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أولا استغفر الله علي ولك وما كان ينبغي لك أن تدرج هذا الأمر العلمية لكن إن شاء الله نسأل الله أن يغفر بالنسبة الاستفتاء لا بد أن ندرك أولا أنه ليس استفتاء على نسخ الشريعة أو بقائها وليس استفتاء هل نحكم ما أمرنا ربنا بتحكيمه؟ أو ننبذه ونرده على ربنا ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وإنما, وإنما يقصد بذلك اجتماع الكلمة على أن هذا الأمر مما يمكن تطبيقه من الشريعة فهي حينئذ عبارة عن استفتاء على الوقت والأولويات لا على أصل التشريع والمشروعية فإذا قدر ذلك لا بد أن يوضح ويفهم للناس على ما يستفتون على ما يستفتون وفيما يفتون فلا بد أن يبين لهم أنه ليس لمسلم خيار في الشريعة وتطبيقها لكن إنما يستشار الناس في الرأي هل أولا لنا الآن هو هذا الإعلان أو تخيره هل أولا لنا أن نقدم هذه المسألة من الشريعة أولا وقد ذكرنا شمول الشريعة لكل شيء وعمومها في كل شيء إذا كان الاستفتاء كذلك فالأمر فيه سهل لأنه مجرد الاستئذان للناس في ترتيب الأولويات كاستئذانهم في أي خطة إصلاحية نقوم بها لكن هذه خطة ربانية, يعني ما هي إذا, خطة إذا, ربانية إذا قالوا الناس الآن لا نريد أن, أن تمنع الخمر الآن لا هل نحن قادرون الاستفتاء هل, هل نحن قادرون على منع الخمر مطلقا أو غير قادرين بقوة على ذلك يمكن قوة السيف والسلطان والسجن لسة والقمع ليست القوة والقمع دائما هي الحل الأمثل م. وليست متاحة أيضا دائما كما يتوهمه بعض الناس م. فقد تؤدي إلى أكبر منها من المصائب والمشكلات في مسألة الموازنات إذن؟ في الموازنات هي التي استفتا فيها أهل العقول ولابد بد أن يبين لهم أننا لا نستفتي في باحة الخمر وتحريمها م. هذا أمر مفروغ منه ولا بد أن يكون ذلك في التعليم كله وفي الرأي العام وفي الإعلام سيصنع الله القرار. حرم الخمر تحريما لا رجعت في وأنها أم الخبائث وبيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنى فيها عشرة إلى آخره ثم بعد ذلك يبين للناس هل نستطيع الآن بواقعنا وهل أو لنا إصدار هذا القرار أو تأخيره لكن كثير من الخطوات المتدرجة في تطبيق الشريعة لن يتفهمها كثير من الناس وسيأخذ أصحابها ضريبة كبيرة لأن من الناس من يرى أنهم انتهازيون ويريدون الشيء لأنفسهم ومنهم من يتهمهم أنهم ما أرادوا تطبيق الشريعة لا خطوة سياسية يريدون بها جلب الأنصار ومنهم أيضا من يتهمهم في المقابل أنهم لا يريدون الشريعة وإنما يصوتون عليها ويستفتون الناس هل يسلح الاحتجاء الشيخ الأبي قولي تعالى إني أرى في, في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يقولون إبراهيم استشار ابنه عليهم السلام في تنفيذ أمر الله إبراهيم استشار ابنه في, في ما يتعلق به هو لا في ما الب يتعلق بإبراهيم نعم فإبراهيم عليه السلام نافذ لما أمره الله به لكن يستشير ابنه في استسلامه بذلك طيب تأذلي بهذا النصر لأستاذ المحدث أحمد شاكر محقق في المسند أبو العالم أبو المعروف أبو الأشبال رحمة الله أبو الأشبال يقول وإذاك سيكون السبيل إلى ما ينبغي بالنصر الشريعة السبيل الدستوري السليم أن نبث في الأمة دعوتنا ونجاهد فيها ونجاهد بها ثم نصاولكم عليها في الانتخابات ونحتكم فيها إلى الأمة ولا إن فشلنا مرة فسنفوز مرارا بل سنجعل من إخفاقنا إن أخفقنا أول أمرنا مقدمة لنجاحنا بما سيحفز من الهمم ويوقظ من العزم وبأنه سيكون مبصرا لنا بمواقع خطونا وبأن عملنا سيكون خالصا لله فإذا وثقت الأمة بنا ورضيت عن دعوتنا واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة لربها و أرسلت منا نوابها إلى البرلمان فسيكون سبيلنا و إياكم نرضى بما يقضي به الدستور فتلقوا إلينا مقاليد الحكم كما تفعل كل الأحزاب إذا فاز أحدها في الانتخاب ثم نفي لقومنا إن شاء الله بما وعدنا من جعل القوانين كلها, من جعل القوانين كلها مستمدة من الكتاب والسنة انتهى بيرسلت المشوره نعم هذا الكلام هو هو مقتضى العقل والواقع لكن بعض, بعض من لا يعايش م. الذين يرفضون الشريعة جمله وتفصيلا لا, لا, لا, لا يتصور هذا؟, هذا انت مثلا اذا عشت في المجتمع الاسلامي اصلا م. ولا يوجد فيه من يمثل العلمانيه المتساهله العلمانيه المتوحشه ولا يوجد فيه ليبراليون تجذروا في الدوله العميقه <تصفيق> لا يمكن أن تستوعب أن الواقع سيئة ولا تضاف إلا ردة و... لكن إذا وجدت أن قوما من ابناء جلدتك ومن ابناء جنسك ومن جيرانك ومن بني عمومتك وعشيرتك لا يريدون هذا بل يرون أنك أنت تريد أن تتقوى عليهم بالشريعة وانك تريد احتكار الإسلام دونهم وهم لا يريدون الإسلام أصلا الله يزعب تطبيقهم. السلطان إذا صرت سلطانا فزعهم. لا أنت لن تصير سلطانا بقوتك حينئذ ستكون انقلابيا ولا فائدة في ذلك لأنه يؤدي إلى أن يتقوىهم أيضا في المقابل وقوتهم أقوى من قوتك ومعهم من الناس من الأصار الغاوين أكثر من من معك من الصالحين المصلحين فلذلك لا بد أن يكون تكون القضية بمقتضى العقل والمصلحة م. وذلك مقتضي لأن نبين للناس الحكم الشرعي وأنه لا خيار فيه لأحد وأن نشرح ذلك في الإعلام وفي التعليم ويكون في المقررات واضحا وفي الدعوة كذلك كما نبه أبو الأشبار رحمة الله عليه هنا م. فإذا ساد الرأي العام حينيذ سيصوت الجمهور لذلك ونحن نعلم أنه لن يصوت كل الناس م. للشريعة في أي بلد من الولدان أي شعب من الشعوب الآن على وجه الأرض لو وضع عليه هذا الاستفتاء لأن يصوت كل الناس للشريعة وإنما صوت الجمهور الأكثر وهذا نص آخر للأستاذ الهضيبي يقول أرى أن تستفت الأمة أولا في دستورها الجديد وهل هي تختار شرائع الإسلام أم شرائع الغرب فإذا رأت الأمة أن تحكم بالإسلام كان على اللجنة الدستورية أن تنفذ ذلك وإذا رأت الأمة أن تحكم بشرائع الغرب وهو رأي لا يمكن أن يقول به مسلم عرفنا أنفسنا وعلمنا الأمة أمر ربها وما يجب عليها نعم هذا هو هو مقتضى المعايشة م. من يعايش هذه التيارات التي عرفناها وعايش لها ونسمع أصواتها الآن عالية في, في وسائل الإعلام لا يصلح لها إلا هذا ليس لا اللي... يمكن أن تقول بأقصائها بالكلية والقضايا عليها فهي موجودة وتيار عريض م. إذا تحاكمتما إلى, إلى قوة السلاح فسلاحهم أقوى من سلاحه فلذلك لكن... لا بد أن تكون الأمور معايشة باللاقناع التي هي وجدت عشرات الفتاوى التي تصف مثل هذا بالكفر الصريح أن كيف تضع شرع الله المنزل المحكم الواجب الاتباع تجعله عرضة لاستفتاء الناس يقبلون هذا اذا كان الاستفتاء على اصل شرع الله ان نسخه ونبدله لكن فيما يتعلق بالخطوات في اتخاذ القرارات هذا ليس ليس مما ولا يعرض مكان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله بل يجب ان يوجه أن هذا الامر ليس فيه خيار للناس وينشرح ذلك لهم شرحا ما فيه يوضح في الإعلام والتعليم وفي كل شيء ولكن لا أيضا أن لا يجبروا ولا يكرهوا على ما لا يريدونه فإنهم ينفرون منه جملة كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه شكرا. الله فعمر بن عبد العزيز عندما أرجع تغيير بعض المناكر القائمة التي قامت عليها الدولة وقبله من لدن عبد الملك رحمة م. الله عليه وابنيه الوليد وسليمان وحاول الاصلاح كل يوم بما يليق به كان سياسيا محنكا وكان تفعله صوابا ورضية عنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ومثل هذا أيضا اجتهادات الخلفاء الراشدين في أوقات الأزمات والمشكلات عندما يجوع الناس ليس من المناسب أن تطبق فيه محكام السرقة. السرقة مثلا ولذلك عمر رضي الله عنه عام الرمادة لم يطبق هذا ولا يقال إنه نسخ الحكماء وعط له بل الناس هم الذين انتسخت وضئيتهم فلم يعودوا في ذلك الوقت أهلاً لمثل هذه الأحكام الربانية الإلهية الدائمة الباقية وإنما لهم ظرف يقتضي استثناء بوقت. نعم هذا الظرف إذا زال عادة الحكومة طيب شيخان إشكال آخر نحن لا نتكلم عن تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة لدينا مئات أو آلاف الاجتهادات الفقهية في المسائل المختلفة فأي شريعة سنطبق شريعة أحمد أو الشافعي أو مالك أو الخميني أو من؟ ليس لهؤلاء شرائع إنما الشريعة الله جل جلاله أرسل بها روح القدسي جبريل عليه السلام ونزل بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه الله وتولىه بنفسه ولم يكلها إلى احد من خلقه وقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فالذي يبدا به من الشريعه هو ما جاء به جبريل وهو متفق عليه تقريبا في الجمله بين المسلمين وتبقى التفصيلات هي كلها من الشريعه ولكن لا حرج حينئذ في الاختيار المذاهب في الامور التي اختلفت فيها المذاهب سواء اخذنا بالاخفيه او بالاشد سواء اخذنا في البلد او بالمذاهب ما دامت المذاهب كلها لها وجه من الدليل ولها مقبولية في أهل السنة فلا حرج حينئذين بين المذاهب تتسع صدورنا لهذا نحن لا نضيق ذرعا بالخلاف الفقهي بين أئمة الاجتهاد الذين هم أهل للاجتهاد في المسائل الاجتهادية التي لم يحسمها النص أهم شيء نكون من يكون الشخص محققا لشروط المجتهد وأن يكون المكان المجتهد فيه أيضا مما يسمح بالاجتهاد فيه فلا يمكن ناخذ نأخذ باجتهادات من ليس أه ولا أن نأخذ باجتهادات المجتهد في منطقة محسومة بالدليل قطئي قطئي الدلالة والورود التي لا تقبل لاجتهاد هل هذا خاص بالإسلام أصلا مسأل الاختلاف في الشرائع والتطبيقات أو كل المذاهب والأيدولوجيات أبدا كل المذاهب والأيدولوجيات فيها ذلك ونظر إلى الديمقراطية التي ذكرنا عنها أيدولوجية انظر إلى ديمقراطية فرنسا وديمقراطية أمريكا الفرق بين النظام الرئاسي ولم يقل كيف أي ديمقراطية ستطلقه عندي نص ماكسيم رودستون إذا سمحتمه كاتب ماركس الشهير يقول الحقيقة أن هناك ماركسيات كثيرة بالعشرات والمئات ولقد قال ماركس أشياء كثيرة ومن اليسير أن نجد في تراثه ما نبرر به أي فكره إن هذا التراث كالكتاب المقدس يقصد المحرف عندهم حتى الشيطان يستطيع أن يجد فيه نصوصا تعيد ضلالته نعم بالنسبة الاجتهادات البشرية دائما فيها طبعها الاختلاف قد قال الله تعالى ولو كان من عندي غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا و لذلك نظر إلى فكرة القومية العربية جاءت الناصرية و جاءت البعثية ثم انقسمت الناصرية و انقسمت وهكذا و هكذا فلا يزال التقسيم قائما و هذا شأنه الوديولوجيات طيب شيخنا هل يعول في تطبيق الشريعة على مبادئها و على أحكامها لماذا لا نقتصر على المبادئ العامة الكلية وهي هي أوثق لكونها كلية بالاستقراء بالنسبة الذي يطبق هو الأحكام من المبادئ و نقتنع بها و نعلل بها الأحكام وأن يعني تجرى الأحكام على وفقها العدالة الحرية مثلا لا لكن العدالة والحرية هذا مشروع فضفات كل كل من لديه فكرة يمكن أن يدخلها فيه لكن الأحكام التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم غير قابلة لل يعني لوصف الدستور على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الأساس للحكم لا يكفي لا بد أن يقال الشريعة نفسها بكاملها بمبادئها وإحكامها وتفصيلاتها ولا يستسع لها اللفظ أو المجازة أو لا الأبارة أو لا أبدا الدستير لا يمكن أن يكون فيها خفاء <متصفيق> أصلا إنما طردنا لوضع دستور لنزع فتيل الخلاف <متصفيق> فلذلك لا بد أن يصرح في الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقوانين <متصفيق> هذا الموجود الآن عندنا في الدستور الموريتاني بعد جهاد جيد من المصر. العلماء بهذا النص الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقانون طيب مسألة أخرى شيخان أهل الحلوى العقد الذين يتكرر ذكرهم كثيرا في تراث السياسي الإسلامي أولا ما ورد لهم ذكر لا في كتاب ولا سنة ولا أحد من الصحابة بهذا الاصطلاح وثاني لم يذكر لنا السلف وربما ولا الخلف أي كيفية لهؤلاء كيف يختارون ما حدود صلاحياتهم الذي يبتون فيه وما الذي لا يبتون فيه بالنسبة للنص نعم لم يرد فيه تصريح ولكن بالنسبة الاجتهادات القدمة من الصحابة والتابعين وإتباعهم جاءنا كثير من الاجتهادات في هذا الجانب فالحلو العقدين معناه الجماعة التي تسندوا إليها الأمور وهم نقباء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخذوا إلي عرفاءكم وقال لا يستقيم الناس إلا بعرفاء والإعرافة حق وأخرج النقباء الـ 12 من الأنصار ليلة العقبة م. وكان يؤمر على كل قبيلة شخصاً كان منها أو من غيرها لا أدل على الإمارة شيخاً أكثر من على أهل الحل والعقب بالمعنى السياسي ولكن يدخلوا في ذلك أهل الحل والعقب فلاماره العامه وقياده كل جيش للرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو القائد له <تصفيق> ولكن مع ذلك معه اهل الحل والعقد الذين يستشيرهم ويرجع اليهم بالعمل. هل يشترط يا يختارهم الناس ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخرجوه الي عرفاكم الناس من يختار لا الناس, لا الناس هم الذين يختارون من يمثلهم وسلطانه يتدخل عندما يختارون من لا يصلح النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار بين وسيمه الجده بن قيس على ابو خليل فيه قال <تصفيق> واي يد اين <دوء> من البخل نعم <تصفيق> يعني يغير واحدا أو ثلاثا أو يعين الجميل لا لا و... يقترحوا عليهم شخصا آخر قال بسيدكم الجد الجعد الأبيض وعمره من الجمع فهذا اقتراح منه صلى الله عليه وسلم أخذوا به وكذلك ابنهم وزينة اختار لهم الضحاك وهكذا ناس ال... اختاروا لهم اختيارا وهذا ترشيح بالنسبة لمن يمثلهم م. وقد بين مالك رحمه الله صباته الحل والعقد وقال ولا اراها اليوم تجتمع في واحد فان لم تجتمع فهو ورع عاقل فبالعقل يسالو وعمر بن الخطاب اختار مجموعة من الذين جاء ذكرهم في تفضيلهم في القران والسنه فاولما شخثوا الى بدر ولما نقصوا زادهم من اهل بيعه رضوان وهكذا علي بن ابي طالب اختار 800 من باعه تحت الشجره فكانوا اهل حل صلاحيتهم انهم هم الذين يراقبون اداء الخليفه ويؤازرونه وهم الذين يعطونه مصداقيه بين الناس فالخليفه لم يبايعه كل المسلمين هم البرلمان بلغه العصر لا, لا مجلس الشيوخ او مجلس العيان او مجلس الحكماء فعلي بن طالب لم يبايعه كل المسلمين رضي الله عنه وان عقد بيعته ببيعه 800 ممن بايعته تحت الشجرة فهم أولى من غيرهم من المسلمين مثل لهم في الأمة لا يمكن أن يعدلها شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم خيروا أهل والله تعالى يقول فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة طيب شيخ نتقل إلى تفضل في شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم أيضا والذي نفسه محمد بيده لا يلي جناره أحد بايع تحت الشجرة وبذلك نعلم أيضا أن عبد الرحمن بن عوف عندما استشار في شأن عثمان وعلي لم يكن لديه وسائل التصالي يتصل على أهل مكة ولا أهل اليمن ولا أهل الطائف ولا أهل العراق ولا أهل الشام ولا أهل مصر وكلها أمصار إسلامية فيها عدد من كبار الصحابة وإنما استشار أهل المدينة وأمراء الأجناد الذين كانوا حول المدينة في معسكراتهم حتى المرأة في خدرها نعم حتى استشار المرأة في خدرها فحينئذن اختار عبد الرحمن من يرى أنه يمثل الأمة وهؤلاء هم الحل والعقل وكان عمر رضي الله عنه يمتنع من إخراجه من المدينة ليبقوا عنده ليبقوا عنده فمنع عثمان بن عفان من الذهاب إلى الشام ومنع علي رضي الله عنه من الخروج للجهاد وكان لا يخرج إلا من اضطر لإخراجه أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل الأراق وقال كنيهم لأعلم آثرتكم به على نفسي رضي الله عنه, رضي الله عنه. طيب شخص سبحانه ننتقل إلى مناقشة سريعة لبعض التجارب الإسلامية السياسية من خلال إبداء بعض الملاحظات تجربة حماس في غزة أولا الصيغة التي وصلت بها حماس للحكم هل كانت صيغة دستورية منطقية أو صيغة انقلابية بالنسبة للواقع أن, بعد الحسم أن غزة ليست دولة بكاملها بل غزة قطعة واحدة صغيرة من أرض فلسطين ونحن لا نقبل تجزئة أرض فلسطين ولا نقبل أن تكون دولات كالحال غزة مجرد قطعة بسيطة جدا من أرض فلسطين وأرض فلسطين أرض لا تتجزئة ولا تقبل تجزئة ولا يمكن أن يكون فيها حل الدولتين فضلا الحل ثلاث دولة وأكثر فنحن لا نقبل ذلك ولا يقبله شرع ولا عقل طيب. الحكم في غزة انما هو لمن طرد الصهاينة وحماس وكتائب عزين القسام هم الذين طردوا الصهاينة فجاءت فجاء السلطة التي جاءت على اتفاقية أسلو فحكمت على أهل غزة وآذتهم وقتلت من قتلت وآذت من آذت وفي وقتها كان الذين طردوا اليهود ولديهم قوة السلاح استشاروا العلماء واستفتوا هل يمكنوا أن يرفعوا هذا ظلم وكانت الفتوى صريحة بأن كل من قتل أو كل من تدي عليها وكل مال أحرق فقد أحرقت جامعة غزة في ذلك الوقت أحرقتها السلطة القائمة فكل هذه الاعتداءات وعبث محمد دحلان فهم مسؤولون عنه لأنهم يستطيعون رفعه وما لم يرفعوه فهم آثمون جميعا وكانت الفتوى صريحة بهذا لأنه من المجمع عليه أن من أسباب الضمان تركوا تخليص مستهلك من نفس أو مال م. فإذا قدرت على إنقاذ مستهلك من نفس أو مال فلم تنقذه فأنت ضامن له إجمعها فجاءتهم الفتوى فتصرفوا على أساسها طيب الأشكال الثاني في هذه التجربه هي الجمع بين المقاومة والسلطة يعني تجمع بين ما يمكن أن نسميه من قيضين حتى خالد مشعل كان يقول في تصريح متأخر حركة حماس حاولت الجمع بين المقاومة والسلطة وهذا أمر صعب ولكن بقية حماس مع المقاومة نعم ليس المقصود هنا المقاومة بمعنى, بمعنى العمل م. والمقصود أن هناك قسم من الفلسطينيين م. اختاروا الجهادة والمقاومة وقسم من الفلسطينيين اختاروا الاستسلام والسلطة م. فحماس بين بينهما أرادت في البداية أن هي ما يمكن إخراجها من المقاومة ونطاقها فهم من المقاومة لكن أرادوا أيضا أن يكون لهم علاقة بالسلطة القائمة فدخلوا معها بالانتخابات وفازوا بالانتخابات وأقصدتهم هي وانقلبت عليهم وحلت الحكومة لذلك هذا الأمر صعب جدا وتعاقله صعب ولكن هم مع ذلك يصبرون على كثير مضايقات عمليا هل يمكن أن تجمع بين السلطة والمقاومة السلطة ليس معناها القيادة معناها السلطة القائمة لا يعني أنت, أنت تحكم الآن وفي نفس الوقت تريد أن ما, ما, ما, ما, ما قصد الشيخ أبو الوليدي هذا الأبد نفهم قصده م. السلطة يقصد بها الرئيس السلطة وحكومته ومن معه والمقاومة يقصد بها الفصائل المقاومة م. فحركة حماسة رأت الجمعة بين الجميع وتقريب الجميع فإذا هو مستحيل تقريبا طيب. كل له خطه وكل إن يمكن يقول أن يقول نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضا ورأيه مختلف لذلك لا يمكن أن تخرج حماسا تجرأ إلى أن تكون من السلطة على حساب فصائل المقاومة م. السيد خالد مشعلي يقول أيضا على الإسلاميين الاعتراف بأن الحكم أعقد مما كانوا يتصوروا هذا صحيح بالنسبة هذا من الأمور يعني, يعني كانوا يظنونه مسألة كذا سهلة وكإدارة ك... حركة وكانوا تصور أو أنه و... صعب لكن مع ذلك هو أصعب من ذلك لأنك أنت مثلا إذا كلفت بإدارة غزة <تصفيق> فالنفقات اليومية وعلاج الجرحى والمرضى وتوفير البنزين للناس وتوفير السلع تحت الحصار <تصفيق> هذه تكاليفة باهظة لو كلفت بها الميزانية الأمريكية لما استطاعتها هل تعتقد شيخنا بسلطة محلية عبارة عن بلدية هي الحكومة الفلسطينية في غزة خدمية نعم بمثابة سلطة بلدية فقط ليس لها جيش ولا لها علاقات دولية ولا لها جوازات ولا لها <تصفيق> هل تعتقد شيخنا أن كثيرا من كلام الإسلاميين في إطار النقد للسياسيين مبني على فكرة أنهم لم يتصوروا تماما صعوبة الحكم وأثقاله واشتراطاته وبالتالي هم ينتقدون ينتقدون هذا صحيح بالنسبة لكثير من الانتقادات التي توجه للحكام كثير منها الحكام لا يستطيعون فيه الدفاع عن أنفسهم ولا إبداء واقعهم لأنه واقع مريل ومنتقدهم لا يتصورون ما هم فيه لو تصوروا معهم فيه أو جاءوا بدلاً عنهم تعذروا تعذرواهم في كثير من الأمور ليس معناه هذا تبرير لظلم الحكام وفسادهم م. لكن معناه فقط أن الأمر صعب وفيه تبعة كبيرة جدا م. وأنت تعرف الكتاب الذي كتبه الدكتور عبد الكبير المدغري عندما كتب كتابه سماه الحكومة قبل نشره قبل تسع سنوات طيب تجربة أخرى تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا ابرز ملاحظة في هذه التجربة هو أن الحزب عمليا او على الأقل علنيا تخلى عن كثير من أركان الهوية الدعوية وخاض في كثير من المحرمات السياسية لدى تيارات الإسلام السياسي السلام مع اليهود الدعوة إلى ذلك برامج صندوق النقد الدولي أم تقديم سياسة الهدف المشترك مع الآخرين على سياسة أني أنا عندي رسالة إسلامية ويتوصيلها لا بدنا نفهم أن الحزب لا يمكن أن يتصرف فيه لا يحكم دولة إسلامية تركيا. تركيا دولة إسلامية تركيا دولة إلمانية منذ عاصمة الخلافة, الخلافة لكن قام فيها ايضا الإلمانية المتوحشة التي تنصه في الدستور على أن الجيش هو رائل الإلمانية م. وهو حامل الإلمانية وفيها محاكم ضد الحريات م. وهي محاكم التي تقوم على أساس الإلمانية طيب. والإلمانية لديهم عقيدة والحزب يريد أن يجد منفذا يدخل منه الاسلاميون الى هذا المعترك سيحتال و... لا يمكن لا يمكن ان ياتي بالاسلام ويرشحه للناس في هذا الوضع لن يجيبه اليه احد م. بالنسبه للسلام مع اسرائيل كان الذي كان قائما قبل استلام الحزب الان لحكومه تركيا اكثر لا هو يعني التباهي الكامل مع اسرائيل م. اسرائيل كانت منسقه تماما مع ال الجيش التركي في كثير من الأمور والمواقف وكانت مصانع السلاح مشتركة وكان في كثير من المشاريع المشتركة فلذلك لا بد أن ندرك أن الخطوات التي يقومون بها بالتدريج منها أولا الإلغاء المحاكمة التي كانت تحل الأحزاب وقد حلت خمسة أحزاب إسلامية بالتدريج م. متوالية وأيضا تغول الجيش على السلطة ومنعه لرئيس الدولة من كثير من صلاحياته وأن م. الدستور ينصه على أنه هو حامل علمانية والجيش مجرد مؤسسة للدفاع عن حدود البلد يعني إلى آخر المعركة الطويلة بين العدالة والعلمانية لكن السؤال لا هو قبل العدالة نحن نتكلم عن, عن المعركة التي قادها الشيخ نجبدين رحمة الله عليه واستمر عليها والسؤال وقت. هو فقط نجبدين أربكان لم يبلغ من دعني أقول التخلي عن سمت الهوية ما بلغه العدالة والتنمية وذلك ربما وقع بينهم والخلافة الذي تعرف إلى أي مدى يشرع الحزب الإسلامي أن يظهر بوجه غير إسلامي وانا وأن سألته رحمة الله عليه عن حزب العدالة والتنمية لأن السقف واحد والمطلوب واحد وما كنت أنا. تريده هو رفس السقف الذي هم يريدونه فقالوا نعم السق واحد لكنهم رفعوا البلاط حتى كاد يلتسقوا <تصفيق> السق <تصفيق> طيب حتى, بعض حتى نجوز هذه النقطة يعني هذا النوع من الظهور بوجه آخر غير الوجه الإسلامي ممكن الحزاب الإسلامية والتيارات الإسلامية ولو إلى حد التصريح بالعلمانيين نعم لا بد أن ندرك أن المؤمن أهلي في العون م. الذي كان في وضع مثل وضعهم كان يكتموا إيمانهم طيب. والله قروا على ذلك في كتابه اي شيخنا لدينا اسئله كثيره جت على الايميل بعض في موضوعاتنا وبعضها في غيرها فسنمر عليها ما امكن من السرعه لدينا سؤال من اخونا الاخ خالد الناطور طب انا هو كتب ارجو الا يكون مصير السؤال الاهمال كاسئله السنوات الماضيه نحن ما أعملنا شيئاً إلا أن يكون ضايق عنه الوقت او غفلنا عنه يقول ما موقف المسلم من الدساتير المحكمة في الدولة الإسلامية في هذا العصر والتي هي خليط من أحكام إسلامية وأخرى وضعية هل يجوز له أن يتحاكم إليها إذا وقع في خصومه ولا يأثم أم أنه يتنازل عن حقه حتى لا يقع في المحظور أم ماذا يفعل بالنسبة للدساتير لا يتحاكم إليها بذاتها وإنما هي سائدة على القوانين التي يتحاكم إليها فلذلك لو جاء هو يتحاكم إلى محكمة ما. بين المحكمه تحاكمه على مقتضى القانون المساطر التي بين ايديها المساطر القانونيه نعم. وهذه المساطر بحسب نوع النوع المحال خصومه كانت الخصومه في مجال مدني فالمساطر المساطر في المنظمه القانون المدني موجوده اذا كانت في موضوع جنائي كذلك هل مضوع هل هي المحاكم التي تحاكم اليها ليصل الى حقه نعم يتحاكم العالم. إلى هذه المحاكم للوصول الى حقه ولو كانت المحاكم غير صافيه وامد الساتير فلا بد موقف المسلم منها ان يسعى لاصلاحها وذلك بنشر الدعوه لتغييرها واصلاحها وجمع الاصوات لذلك حتى يغيرها وتكون كلها طيب خالد ايضا يسال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهليه هل البيع المقصوده هي بيعه الخليفه ام هي للامير القطري وان كانت للخليفه فكيف نفعل في مثل واقعنا حيث لا يوجد خليفه البيعه كانت البيعه رابطه ندرك اولا انها أنها لله. طيب. من الذين يبايعونك. إن إنما يبايعون الله يد الله بقائدهم. إن الله استرى من المؤمنين أنوحسهم وأنوالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله بيقتلون ويقتلون وعدا عليه الحقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك هو الهوز العظيم. ويمثل هذه البيعة الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته. ثم بعد ذلك من يخلفه في أمته بما كان يعمل به ويدعو إليه وإذا فقد ذلك تكون يتبايع الناس فيما بينهم جماعة على تحكيم شرع الله ودعوته إليه والسعي لإصلاحه في البلد الذي لا وفيه. يوجد فيه من يمثل الرسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم طيب الاختبرار من السعودية تقول ما رأي فضيلة العلامة حفظه الله في فكرة سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة أنا ما أفردت بمحور أكون غفلت عن ذلك الفكرة بالواضح عندكم سبق ما عنها نعم سبق أن تحدثنا عن هذا الجانب وذكرنا أن التطبيق لا بد له من مطبقين و المطبق لا بد له من سلطة و عمر بن الخطاب قال لا دين إلا بسلطاني ولا سلطان إلا بجماعة ولا جماعة إلا بطاعة لذلك لا يمكن أن يبدأ أفراد من الناس أو جماعة أو حركة تطبيق الشريعة لأنفسهم بدون أن يكون تكون يكون الحكم قائما ومنضبطا فاذا قام الحكم وانضبط لزم ان ينضبط هي خلاصه الفكره شيخا انه حتى لو كنت حاكما اسلاميا وولي السلطان واصبحت ذا امر المنهي وشوكه لك بالصرق. فليس لك ان تبدا بتطبيق الشريعه بل تبدا اولا بان تعطي الناس حرياتهم وسياداتهم سيادتهم الكامله ثم تاتي طبيق الشريعه تبع هذا كله لا يتنافى لان من حقوق الناس ومن حريتهم ينالوا حظهم من عدل الله م. الذي هو شرعه م. فأول حق لهم عقيدتهم وبعد ذلك تأتي الحقوق الدنيوية يتفكر هنا شيخا أن الأمة أقدر على صيانة تطبيق الشريعة من الفرد فإذا أنت أعطيت الأمة سيادتها وهذا الغالب تريد الشريعة فسيكون ذلك أضمن لبقاء الشريعة مما لو لا فرضها لا سلطان لا بد أن ندرك أن التطورة هو تدرس سنة سنة الحياة وأن الأيام يداولها الله بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس لو قامت دولة الإسلامية بتطبيق كامل للشريعة لن تدون ولا أبد أن يقع فيها بسبب تطبيق الشريعة؟ لا بسبب سنة الله الماضية م. وتلك الأيام نداولها بين الناس فهل. فلذلك لو قام انتخبنا رئيسا في بلد من البلدان وكان مرضيا عنه وقام بالواجب وأداه لا يمكن أن نعول على بقاء الحكم في أيدينا وفي أيدينا الإسلاميين أو في أيدي المحكمين الله بل لا بد أن تدول الدولة وهذه سنة الحياة فلذلك ينبغي أن يكون لنا تعايش مع الآخرين وأن نعلم أنهم سيحكمون أيضا في وقتهم م. وهذه سنة الله وأن يقع هذا التداول فلذلك كل يتعايش مع الآخر ويعلم أنه لا يستطيع إجباره ولا إكراهه على ما يقتنع به طيب. الأختبرار ايضا تسأل نحن كمسلمين نؤمن بين الحكم لله عز وجل لكن بالنسبة للكافر كالملحد مثلا كيف تقنعه بأن الحكم لله وحده بمعنى آخر بأي حق أسعى انا لتحقيق شرع الله وأمنعه من تحقيق ما يريده هو وأستغفر الله كان طيب. هذا سوء القضية لو كان شخصين وحدهما أيوة. كان هذا ممكن طيب. لكن نحن نتكلم عن التطبيق في شعب وهذا الشعب إذا كان جمهور 51% منه مسلمين. من المسلمين الذين ليس لهم خيار بتطبيق شرع الله فهنا هم الأكثرية ويحكمون حينئذ أما إذا كانوا أقلية وكانت الأكثرية ملحدين فهم يطبقون ما يقدرون عليهم شرع الله ولا رصة. يقال أن هذه الأقلية لو امتلكت شلاحا وقوة أنها تثور على الآخرين لا نحن نريد نسعار حينئذين للتعايش والإصلاح وما دام, وما دام الآخرون لم يعتدوا عليها وتركوها تقيم ومردينها وشعائرها فالأصل السلام كما ذكرنا سابقا وإذا حصل الاعتداء عليها وجب عليها الجهاد في سبيل الله حينئذين طيب الأخ جمال يقول السياسة مأخوذة من ساسة يسوس والمجتمع إذا أصبح متدينا أمكن سياسته بالدين وإذا لم يكن متدينا كان من الصعب أن يساس بالدين فالمجتمع المتدين هو الذي يفرض السياسة التي يجب أن تتبع من طرف المسؤولين عليه ولهم في هذه الحالة الأطر التي من خلالها يمكنهم محاسبتهم ما صحة هذه النظرية يقول هذه النظرية تقابلها نظرية أخرى وهما نظريتان مشهورتان وقد ذكرهما شيخ الإسلام بن تيمية نظرية كما تكونوا يولى عليكم ونظرية الناس وعلى دين ملوكهم م. ولكن رجاء بن حيوة رضي الله عنه لما أتى إلى عمر بن عبد العزيز فقال له عمر يا رجاء أني أريد أن أقدم إصلاحا لأمتي محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا أرى رجاله قال يا أمير المؤمنين السلطان كالسوق يجلب إليها ما يرجو فيها فإذا صلح السلطان اجتمع عليه الصالحون المصلحون م. وهذا فعلا حصل لعمر بن عبد العزيز لكن حصل مدة سنتين وأشهر ثم اداره الدوله وكذلك حصل للمهدي العباسي محمد فانه حصل له مثل هذا في وقته من اصلاح الطاقه الراعي تلقى حياضه تلقى الامانه على احياض محمد ثولا مخربه وذيب أطلس ولا ذي تخاف ولا بهذا صوله تهدر الرعيه ومستقام الرئيس تهدر الرعيه الشاتو مع الذيب نعم تهدر الرعيه ومستقام الرئيس طيب. لكن كل هذا لن يجد ولذلك في المقابل لا نريد أن تكون سقطة من اعلى شيء إلى أسفل شيء إلى الحضيط بل نريد أن يكون التعايش فيكون لنا الإسلام نعم يعلو ولا يعلو عليه لكن للباطل صوله فنريد في صولة الباطل أن نقلم الأظافر بسهولة ويسرين حتى لا من خلال المجتمع المتدعي من خلال المجتمع لماذا تغيب الحركات الإسلامية السياسية هاجس الأمن هي دائما تطرح فكرة الحرية والثورة والنهضة وإزالة الظلام ولا تبالي كثيرا بما يسببه ذلك من دماء وفوضى وانعدام للامن و... كثير من الناس اللي يفهموا الفتنه انها مجرد اساءه راق الدماء وحصول اذا لم تكن هذه الفتنه معتدأ. شيخ هذه هذا جانب من جوانب الفتنه لكن من الفتنه ما هو اكبر منه وهو الردة عن الإسلام وتعطيل شرع الله وغير ذلك فهذه الفتنه هي الفتنه الحقيقيه وهي اكبر من القتل كما بين الله ذلك في كتابه والفتنه اكبر من القتل والفتنه اشد من القتل ولهذا شرع الله الجهاد في سبيله وشرع الاستشهاد في سبيله وشهادته في موازنة في إذن في موازنة لا بد من نظرية لها نعم قد يقتل بعض الناس والله تعالى يتخذ من المسلمين شهداء ويتخذ منكم شهداء وهذا مصلحة لا مفسدة للمسلمين أن يتخذ منهم شهداء يحيون بدمائهم هذه النبتة لذلك تربوي دماء الشهداء م. هذه النبتة وتزيد رصيد الناس وحماسهم للدين ونشاهد ذلك في مصر وغيرها في أماكن كثيرة يقع فيها هذا فلذلك لا يظن أن أحد أن مجرد ما يحصل هو أنه فتنة محضة وأنه فساد محضة بالعكس في فوائد أكبر من طيب أنا سأساعدك في نسرة قليلا لأنه أيضا اليوم جمع عندنا دعاء في أخذ الحلقة حين سقط الاتحاد السوفيتي قلنا كإسلاميين سقطت الشيوعية وأثبتت فشلها وحين سقطت تجربة الإخوان المسلمين في مصر أصررنا على أن فشل تجربة لا يعني فشل المنهج ليش نعم لأننا نفرق بين الإخوان المسلمين وبين الإسلام ونعلم أيضا أن السقوط جزئي م. وأن تجربة الإخوان ليس معناها أنها سقطت بالكلية ولم يبقى لها قائمة م. المهم أن التجربة الرئاسية التي كانت متنازعة ولم يترك لها المجال حصل سقوطها مؤقت الآن ونرجو أن لكن الشعيعي ليش ما قلنا في هذا الكلام الشيوعية أصلا فكرة قلنا. ليست مبنية على وحي منزل من عند الله م. وليست مبنية على حريات الناس وعدالتهم وإنما هي مبنية على أفكار كارل ماركس والفيرباخ واللينين والستالين وال... هذه الأفكار الإقصائية التي هي تنافي حرية البشر تنافي الفطرة تنافي الدين تنافي العقل في كثير من جوانبها لا يوقع حتى ولو صالت وجالت لا بد أن تسقط يومما ما وحينئذ يقتنع أصحابها بأنها غير صالحة للبشرية ألا يقال أن الفرق أيضا شيخا أن في التجربة الشيوعية في أمرين اولا أن القناعة بها كمبدأ سقطت من نفوس أصحابها أنفسهم ولم يحصل هذا للإسلاميين وثانيا أنه وتيح لها الفرصة الكاملة في الحكم بغير معارض ومع ذلك فشلت بخلاف التجارب أخرى نعم هذا من هذا القبيل لكن أيضا نحن نعلم أن, أن نحن لا نقول سقوط مرسي مثلا سقوط للتجربة بكاملها أو سقوط للفكرة والدعوة فلذلك يمكن أن تقوم الدولة مرة أخرى وأن تكون احسن من تهربة الماضية وإذا جاءت أيضا لا يمكن أن تثبت وتستمر بل يقول الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وهذه سنة الله الماضية قامت خلافة الراشدة وهي أحسن التجارب التي عرفتها البشرية وما دامت إلا ثلاثين سنة وهكذا فلا بد أن يقع التطور وتداول أم دكتور محمد مختار الشنقيط يقول تخشى بعض الحركات الإسلامية من التمزق والانقسام لذلك تشرع في برامج لتنميط الأفراد وفق, وفق نموذج واحد لكسب الولاء وتفقد مع الزمن فاعليتها وتجديد الأفكار والرؤى لماذا هذا الطريقة؟ أن تنميط الناس من أجل أن ما أعظنا إلا أنه, أنه يقصد تنميط الناس ولا يمكن أن يكون بل البشر جعلهم ولا الله أن ما طروا لا جعل الله البشر أن ما طروا وجعل الواقع يفرض عليهم أيضا تطورا فالأفكار الموجودة اليوم ليست هي الأفكار التي كانت قائمة قبل سنين قليلة والأولويات كذلك فالزمن هو الذي ينمط الناس طيب وذلك بأمر الله جل جلاله فكل واقع يكون جيلا على مستوى ذلك الواقع طيب بالسؤال لأخي حيال أبيب من مصر هو الذي كان يقول أرجو أن يكون السؤال مصير السؤال وليس خالد نعم آسف يقول هل يمكن القول أن الآيات التي نسخت مثل آية حد الزنا حتى يتوفهن الموت أنه يجوز للأقليات الإسلامية تطبيق هذا الحكم بين اتباعها في البلاد التي لا تعترف بجريمة الزنا أو لا تطبق حد الرجم على الزاني لا بالنسبة لهذه الأحكام التي نسخت لم لها لم تعود من الشرع نهائيا صارت مثل التوراة والإنجيل مثل المسوخ فالتغربي لا يمكن تطبيق الحد فلما لا يلجأ إلى لا لا هذا لا يلجأ إلى هذا يلجأ إلى ما يمكن فقط مما هو شرع الباقي محكم طيب هل يمكن تطبيق التدريج في تحريم الخمر على المسلم الجديد أو على مكان مدمنا مثلا و... لا لكن في الدعوة يمكن أن يقرع بالتي هي أحسن فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الإسلام ولكنه صعب عليه خمس صلوات فاسقط عنه صلاتين فقيل له في ذلك فقال إنه سيصليهما لأما ذاق الرجل طعم الصلاة الاولى. <تصفيق> أراد الزيادة وصلى النوافل زيادة على الفرائض الخمسة لعل هذا من خصوصياته صلى نعم هو من خصوصياته هذا الخطاب أنه اسقطع عنه المحدد لكن نحن نقصد أن نقول للناس يسرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثتم مبشرين لا منفرين ويقول لما أرسل معاذا وابا موسى اليمن يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر ويقول صلى الله عليه وسلم يسروا مم. ولا تعسروا نعم طيب الهدفة إذا قلنا أن القرآن ينسخ بالسنة لا يمكن القول أن قوله تعالى فاعظوهن وهزروهن في المضاجع واضربوهن منسوخ بقوله على ما يضرب أحدكم رأته قضية ثبوت النسخ هنا من الأمور الشاقة الصعبة لأن الضرب المقصود به هو نفس الضرب غير المبرح الذي في فيه هو ضرب باليد على الظهر لإخراج الشيطان وإخراج الغيرة و... ولا يكونوا في الوجه ولا يكونوا في الأماكن الحساسة من الجسم ولا يكونوا بآلة إنما يكونوا بيد الإنسان أو بسواكه والمقصود به مجرد تأذيب حتى يكون لسلطان ل... البيت يقال بالنس لا لا قد يظهر منه أن القرآن امر بما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لا كره الضرب الذي كان الجاهلية يفعلونه طيب. وهو الضرب الممنوع شيخنا أستاذنكم وأستاذن أخينا أبا سلمان فاصل ونعود إلى سؤالك يا أبا سلمان أيها الأخوة الأخوات فاصل ونعود إليكم إن شاء الله مرحبا بكم أيها الأخوة الأخوات أخي أبا سلمان تفضل السلام عليكم ورحمه, وبركاته. ورحمة الله وبركاته. سلام الله وبركاته. حياك الله دكتور عادل جزاك الله خير على البرنامج. وياك تفضل اخي. ونسلم على شيخنا ونقول له احبك في الله. احبك الله سيدي. وعندي استعلامه اتمنى الشيخ يعني يسمع يعني هذا ويقول هل هو صحيح ان في احدى الحلقات لكن احتاج ترتيب الفكره. أنه من توفي ولديه أولاد بنين وبنات فجميع ما يقدمون لربهم من عمل طالح من حج وعمر وصلاة وصدق وصيام وبر وغير ذلك فأن هذا توابه يأتي لوالدهم في قبره ولو لم يكن صالحا طبعا من البنين والبنات فهل هذا صحيح وهل الوالدة تدخل في هذا الأمر طيب كرمك الله وسلم نعم بالنسبة الأولاد هم من كسب الإنسان وعمله فإذا نوى الوالد أو الوالدة عند النكاح م. أنهم يريدون الأولاد ليكونوا استمرارا لأعمالهم نعم. فلا خلافا في أن أعمال تصل إليهم دون أن ينقص ذلك من أجل الأولاد شيء وهذا يشمل أولاد الأولاد إلى أن يستمروا في شخص نعم فلذلك يذكر العلماء من نية النكاح ست نيات <تصفيق> نية الأولى لامتثال لأمر الله تعالى في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء والنية الثانية لامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم و <تصفيق> في قوله يا معشرى الشباب يناستطاع لب待ت و ليتزوج و لقوله يتزوج الولودة الودودة فإني مكاثر بكم الأمام والقيامة والنية الثالثة طلب النسلي <تصفيق> لبقاء العمل والنية الرابعة يفاف نفسه عما حرم الله عليه والنية الخامسة يفاف الطرف الآخر فهو من التعاون على البر والتقوى والنية الثالثة بناء البيت المسلم الذي يتراضى طرفها وعلى تحكيم شرع الله يبقى. فإذا حصلت, فإذا حصلت هذه النية يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منه إما نواء فلذلك يحصل العمل بكامله لكل واحد من الأبوين في قبره وفي حياته ايضا ما عمله أولاده وأولاد وأولاده وبناته وأولاد وبناته يكتب له الصالح منه ولا يكتب عليه السيء منه سواء كان في حياته وبعد مماته يشمل ذلك الأباء والأمهات والأجداد والجداد طيب أنا عندي 45 سؤال إن شاء الله نحاول نمر بها سريعا حكم وصف بعضهم للآيات بأنها نص دافئ ما معنى دافئ عنده؟ ناعدني هكذا السؤال يعني ربما أنها يعني مؤثرة في النافس أو فيها حالة من ال... نعم إذا قصد أن الآيات لها أثر روحاني كبير في كل آيات القرآن كذلك لكن بعضها يؤثر على بعض الناس لعلاقة ما فيكون تكون يكون تأثيرها عليه أبلغ وقد حصل لرجل من أهل اليمن كان يهوديا وكان في صومعته في الليل يتعبد فمر عليه راكب يقرأ سورة النساء فبلغ قول الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على ادبارها فنزل يجري من الصومعته ويلمسه عنفه هل ما زال وجهه في الأمام وجاء وأسلم فهذا تأثير القرآن ولا شك أن الأسلوب أيضا اللغوي ونحو ذلك يختلف بختلف فإذا كان المعنى المراد حسنا فلا بأس, حسنا فلا بأس, فلا بأس آه. آه أنا طالب سوري في الدراسات الشرعية العليا في جامعة دمشق قسم العقائد والأديان بفضل الله تعالى نلت الدرجة الأولى على القسم وحب تخصصي أطمح للتميز فيه والمواصلة وعيل والدتي وإخوتي بعد وفاة والدي ارجو منكم الله بيان الحكم بعد وفاه والدي رحمه الله عليه عليه ارجو منكم الحكم الشرعي في حقي بالنسبة لحمل السلاح مع الثوار وهل انا آثم في قعودي علما أن الثوار على الأرض ليسوا بنفس الصوره النقيه التي تبرزها احيانا وسائل الاعلام نعم بالنسبه للوضع الذي ذكره هو بالاخص الآن بعد تعريفه لنفسه بانه هو الذي يقتضي ان يخرج من المكان الذي يخاف عليه منه فبعد معرفته الآن وبعد سؤاله يتعين عليه أن يكون من المجاهدين وهذا التعين ليس واجبا عليه شخصيا أن يحمل السلاح لكن معنا مغازن بين نفقة أهله والدفاع عن بلده بلده الآن في حاجة شديدة إلى من يدفع ظلم هؤلاء الظالمين المفسدين وإذا كان في بعض المجاهدين وبعض المقاومين بعض الأخطاء فليختر منهم من كان خطأ وهو أقل ولن يجد منهم معصوما والإصمة من المتطلبات التي لا توجد فلذلك ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفا المرأة وبلنا أن تعدى معايبه فيهم أخطان عام لكن طيب الأخ علي من السعودية ما زال معنا سلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم سلام. علي. كيف حالك الدكتور عادل وأشفاهم صمت الله حيك يا مرحب عندي ثلاثة شاء الله سأل أولا هل تجوز الصدقة على البيت؟ طيب الثاني الثاني كيفية الدعاء عند القبر لكن انت بروح ازور قبر معين يعني طيب الثالث الثالث هل الأحداث الجارية الآن في العالم العربي تدل على قرب قيام الخلافة؟ طيب أكرمك الله شكرا لك الصدقة على البيت؟ بالنسبة لأهل البيت لا تحل لهم الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنا أهل بيت لا تحلنا الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم ويقول لولا أن تكون من تبر الصدقة لا أكلتها وقد أخذ الحسن بن علي تبرة من تبر الصدقة فجعلها في فيه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكا بفكيه يقول كخ, كخ حتى ما بها وقال إنما هي أوساخ الناس فلذلك لا تحل لهم الصدقة في ظل غياب الخمس وشدة الفقر لا هي الحاجة. ليست فيها مقابل للصدقة أو ساخ الناس وهم شرفهم الله و ذلك مهما بلغ بهم الجوع والحاجة لا سنذكر ذلك طيب. لكن صيانة للعقيدة م. حرمها الله عليهم و ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه حظ الناس على الإنفاق والصدقة نعم. فلو أنه كانت مباحة له ولأهل بيته لقال الناس حظنا على الصدقة ليأخذها أو ليأخذها لأهل بيته م. فحرمها الله عليهم صيانة للعقيدة لأن من قال هذا الاعتراض يكفر بذلك فكانت صيانة للعقيدة لكن مع ذلك الضرورات تبيحوا المحظورات والله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما بطللتم إليه وأهل الإلم ذكروا أربعة من أهل, من أهل البيت تحل لهم الصدقة وهو هم من يخاف على نفسه الهلاك ليس له أي نفقة فيأخذ ما يسد به رمقه وإذا لم يجده إلا من الصدقة الثاني الـ الـ الـ الذي عليه ديون سيسجن بسببها ولا يجد ما يسدها به إلا الصدقة فله أن يأخذ الصدقة والثالث المريض الذي لا يجد علاجا إلا من الصدقة بوجه من الوجوه يحل له ذلك والرابع من بلغ سن الزواج وهو محتاج إليه واضطر له ولم يجد ما يتزوج به إلا الصدقة فيعطى, فيعطى من الصدقة لكن اختلفا هل يقع التدريج أيضا فيبدأون بالصدقة المندوبة قبل الصدقة الواجبة الزكاة الزكاة لأن الزكاة لا يؤطونها أو أيضا صدقات بني هاشم فهي أهون من صدقات غيرهم وقد كان عدد من سلف بني هاشم الكرام إذا جاءوا إلى الحرم فهم صائمون فوجدوا الإفطار فإن كان لهاشميين أفطروا منه وإن كان لغير هاشميين لم يفطروا منه وقد أخرز الحاكم في علوم الحديث حديثا مشهورا وهو أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بعض صدقاته على فقراء بن هاشم فأذن له في ذلك وبه أخذ أبو يوسف صاحب أبي حنيفة باحة الصدقات الهاشميين لبن هاشم طيب. وقد نظم مسألة جدي رحمة الله عليه فقال فائدة من أطرف الطريف صدقة الشريف للشريفية حلها النبي دون باسي على سؤال عمه العباسي يستند المفتي بذا والحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشمي كل رجاله من آل هاشمي ولكن مع ذلك تبين أن ضعف الحديث وقال فيه هو هو ابن الشيخ محمد سالم قال قلت في الميزان من هذا السند ثلاثة من لا يعتمد والميزان عموما أن كل من ترجم له فيه تكلم فيه لكن ليس معنى ذلك أن كل من تكلم فيه فهو ضعيف ميزان الاعتدال ميزان الاعتدال الدعاء عند القبر الدعاء للمقبور سواء عند قبره او عند غيره مشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي القبور في اخر الليل فييقف عند رؤوسهم ويدعو لهم يقول السلام عليكم اهل ديار من المؤمنين والمؤمنات او السلام عليكم السلام عليكم دار قوم مؤمنين انا ان شاء الله بكم لاحقون امنا الله روعتكم وانس وحشتكم وجعل الجنه بيننا موعدا بيننا وبينكم يرحم الله المتقدمين منا والمتاخرين وه كذلك الدعاء يعلم ان ان اللهم رب هذه الاجساد الباليه والعظام النخره التي خرجت من الدنيا وهي بكم مؤمنه انزل عليها روحا منك وسلاما منا الاحداث الجاريه ودلالتها على قرب الخلافه هذه امور غيبيه لا ندري متى تقع ولا لا, لا ينبغي للمؤمن ان يتشغل بهذه الاحداث الجاريه ينظر اليها بميزان الشرع فلا ينظر في خطاب القدر هذا لا ينظر في القدر طيب سال يقول من لمس امرأته في نهار رمضان وقبلها فنزل عليه المني فهل فسد صيامه؟ طبعا فسد صيامه وجبت عليه, كفارة عليه الكفارة وجبت عليه القضاء وجبت عليه التوبة كفارة صيام شعرين المتابعين فإن عجز في أطعام ستين مسكينا هذا ليس خاصا بالإلاج حتى لو مجرد الإنزال؟ لا إذا حصل الاستمراء وحس باللذة واستمر فأنزل كذلك امرأته متزوجة أرضعت بنتين؟ نعم فهل زوج المرأة يصبح أبا لهذه البنت من الرضاعة؟ طبعا الرضاع؟ هو أبو الله من الرضاعة وبالتالي يصبح ابنائه من زوجة أخرى إخوة لهذه البنت؟ نعم إخوة الله من الرضاعة لماذا يشترط الفقهاء اقتران المرض الذي يباح معه الفطر في رمضان بالمشقة؟ مع أن الآية عامة في المرض الآية عامة في المرض لكن المرض درجات من الزكام مثلا يسمى مرضاً والصداع يسمى مرضاً طيب هي لا, تساوي لا, لا تساوي شيئاً فلذلك المرض عند الفقهاء قد سبق أنه قسماني قسم موجب. للفطري و قسمه مبيح له فالموجب للفطري هو المرض العضال الذي يخاف صاحبه الهلاكة و شديد أذن بفقد أحد الحواس و المبيح للفطري مرض دون ذلك لكن لا بد أن يكون فيه مشقة المرض الخفيف الذي هو بمجرد أن يفطر الإنسان و يشرب القهوة و الشاه يزول عنه الصداعة و تزول عنه الزكاعة لا, لا يعتبر هل دفاع عن أحد من المسلمين و ذكر خيراته و محسنه كان عاصيا يدخل في قوله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا لا. لا يدخل فيه بل إن الدفاع عن أي مسلم انتهك عرضه لقصد نصرته وتحديد الولاء له والدفاع عنه بالحق لا يكون بالباطل وأيضا ليس فيما أخطأ فيه الخطأ البين نعم طيب. مشروع زوجي تشاجر مع ابن خالتي وإلى آخر الحكاية المهم أنه قال لها إذا جلست معه او كذا لن تكوني زوجتي أبدا او تكوني حراما عليك أنا كنت متأكد أنه قال لي أنت حرام عليه وهو يقول أنا لم أقول إلا لن تكوني زوجة لي فما الفتوى الفتوى أن هذه يمين بالله يكفر في الحالتين نعم هي يمين يكفرها الزوج إذا عدل عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خيرون وليكفر عن يمينه وكفارته عن يمينه هي بطعام عشرة مساكين من وسط ما اتطعمون أهليكم وكسوتهم وتحليم وراقبة ومن لم يجب صيام هلاهة أيام ولا يكون و... طلاقا ولا ظهارا الله تعالى يقول ذلك كفارة وأيمانكم إذا حلفتم وهو هنا لم يقصد الظهارة ولا الطلاقة وإنما قصد التأكيد حتى لو باليمين. قال أنت حرام عليه ما حكم الجمعية بما يسمى بين الناس الصندوق وهو جمع مبلغ معين من المال بين مجموعة من الناس بمقدار متساوي وتوزيعها عليهم كل شهر الجمعيات هذه اللتي. الجمعيات إنما هي سلف وهو يجر نفعا فالإنسان لا يسترك فيها إلا من أجل أن يأخذ هذا السلف آه. وأسلفني على أن أسلفك من أمهات الربع فلذلك لا يحبني فأنتم لا ترون جواز هذا الجمعية وفتيتم به منذ سنوات انا حامل في الشهر السادس ورفضت أمي أن أصوم رمضان بل رفضت حتى أن أصوم القضاء قبل رمضان وحلفت علي بأن لا أصومه وأنا بطبع بنيتي ضعيفة فما الحكم في ذلك إذا كانت أمها أقرأ بصحتها وهي ليست مدبرة لشؤونها وبنيتها ضعيفة فالتقلد. ما يحل الطبيب شيء نعم لكن أمها بتجربة مثل الطب كانت أمها جربتها وعرفت حالها في أدرابها نعم شيخ أنا حفظكم الله أثناء صلاة التراويح يبكي كثير من الناس لبكاء الإمام ما قولكم في ذلك يبكون لا يبكون لبكائه لا لا قد يبكيهم يهيجهم على البكاء لكن ليس معنا ذلك أنهم لا يبكونوا من خشية الله فهو عمل قد صالح قد يهيجهم على البكاء نعم ويضا حتى التباكي عند قراءة القرآن مشروع فإن لم تبكوا فتباكوا يعني تكلفوا البكاء نعم حكم رمي أغلفت الأطعمة والأدوات إذا كان مكتوباً عليه باللغة العربية بالنسبة للحروف العربية محترمة ولا لا ينبغي للإنسان أن يتعمد إلى رميها في القمامات م. والأزبال بل يجعل لها مكان خاصاً أن يتجمع فيها حتى تحرى ومع تعذر هذا مع تعذره يعفع عنه بل كثيراً ما أتوقف عن التدخين ثم أعود له يرجو الدعوة بالتوبة وحسن بس فاتمه بسأل الله أن يحول بينه وبين التدخين وأن يرزقه التوبة والصدق عمي. في الجنة باب لا يدخل منه إلا الصائمون فما المقصود بالصائمين هل الذين صاموا الواجب فقط أم الذين أكثر من النوافذ بالنسبة للذين صاموا رمضان وحافظوا على صيامه دائما هؤلاء يدخلون في نطاق الصائمين ولا منهم من ذلك من يصوم يوما ويخطر يوما كصيام داود في غير رمضان فيرجى حتى صام <تصفيق> اه نعم. أه هل صام هذا نحن بجموعة طباء في كندا نصلي صلاة الجمعة في غرفة صغيرة بالمستشفى ورأى أحد الإخوان المصلي في معبد مجاور أو كنيسة لأنه يتسعى العدد أكبر إذن المصلى السابق يتسعى العدد محدود الكنيسة موجود بها صليب وتمثال فهل يجوز الصلاة هناك؟ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أتى إلى بلد ليس فيه مسجد يسأل عن كنيسته فيصلي فيها وعند كثير من العلماء أن الصلاة في الكنيسة مكروهة وأنها لا تجزم يعادتها فهي غير باطلة م. ولذلك إذا وجدوا غرفة تتسع لهم جميعا أو تتسع لجمهورهم وبعضهم يصلي حولها م. فهي أفضل لهم من الكنيسة وإن لم يجدوا فليذهبوا إلى الكنيسة ولا يجعل وجوههم تلقاء الصليب أو إذا كان الصليب جهة القبل لا يجوز بحال لا ينحرفون عنه ولو يصيرا نعم. طيب معنات الصال من دكتور محمد مختار ممثل مركز الإسلامي في مرسيليا سلام عليكم رحمة الله, الله وبركاته حيا الله مشايخنا حياكم الله والله نحن جدنا سعادة أن نسمع كلامكم قبل أن نسألكم أكرمك الله أكرمك الكريم يا شيخ شيخ فقط ثلاثة أسئلة مهمة الأول نازلة وقعت هذا الشهر رمضان وحار فيها يعني الناس حيث ابتدأ شهر رمضان من, من عدة يعني جمعيات الإسلامية تقريبا 70% صامت يوم الثلاثاء به طريقه الحساب طيب وخالفتهم جمعيه اخرى تمثل شعب آخر وترددت وقالت نخالف هذا التوافق الذي وقع يوم الاثنين يعني في ليله الشك واخروا او راوا انهم ياخذون بغير الحساب فمن فمنهم من صام يوم الثلاثاء ثم افطر مساء على أساس أنه يتبع تلك الجمعيه ووقعت فتنه في فرنسا فمنهم من صام يوم الثلاثاء ومنهم من صام يوم الأربعة عملا بقضية الرؤية و... و... و... ونفيا للحساب ووقعت فتنة بين من طلق زوجته لأنها صامت يوم الثلاثة وإمام ضرب في المسجد لأنه قال نخذ بالحساب ووقعنا في إحراج ثم الآن فيه يوم العيد فلا ندري ماذا نفعل هل ن... ن... ن... إذا... إذا لم يريدون أن, أن... يعني أن... أن... أن يمثلوا أو أن يخذوا عيدهم يوم يوم الخميس معنا فهل نحن يعني نفتر ولا نقيم صلاة العيد حتى لا نقيم صلاتين أم ماذا نفعل؟ يعني هذا السؤال الأول طيب. السؤال الثاني هناك بعض الأخوة من ينتسب يقول أنه ينتسب إلى أهل السنة فهو لما يؤذن الإمام في صلاة المغرب مثلا هنا عندنا نعم. فهم فهو لا يفتر حتى بعد الدقائق وكذلك لما يؤذن صلاه الصبح لا يمسك ياكل أمام الناس يعني في الصلاه في في المسجد ياكل امام الناس يعني بمبدا خالد تعرف ويقول لأن من السنة أن يتبين لك الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وهذا الساعات حسابية لا ناخذ بها طيب فهذه كذلك يعني وقع هنا في مدينه النيم والناس يعني يشتكون والسؤال الثالث والاخير الشيخ واستسمحكم جزاكم الله خير عندنا قانون فرنسي يعني آآ على أساس أنه إذا أقيمت الجمعة في الطريق لأن الناس تمشي على الطريق إذا أقيمت الجمعة في الطريق لبيق المكان فيغرموا المسجد تقريبا عشرة آلاف دولار. أوه. فهل م. يصح أن تقام جمعتين في مسجد واحد سواء بإمام واحد أو بغير إمام واحد أفتونا حفظكم الله وجزاكم الله خيرا على هذه الحصة شكرا. شكرا لكم. شكرا محمد. الفطر. بدأوا الصام يمثلثاء بالحساب وآخروا بالنسبة لمسألة الحساب هي مسألة خلاف بين العلماء في اعتبارها واليوم لم يكد المسلمون يختلفون فيها في أوقات الصلاة فالناس اليوم لا ينظرون إلى, إلى تحديد الظل وتحديد الزوال وإنما يرجعون إلى الحساب بالساعة. في كل مكان في العالم كله فيرجعون في إلى تحديد الحساب بالساعة بما في ذلك الحرم بما في ذلك الحرم وكل مكان فهي الحساب معمول به في أوقات الصلوات في نعم. كل مكان من العالم ويبقى العمل به في دخول الهلال وخروجه هو الذي بقي فيه الخلاف إلى الآن هو المفروض أن يكون الحساب إما معمولا به في الجميع أو مرفوضا في الجميع ولذلك في ذلاع تقوال ونفس الشيء رؤية طلوع الفجر وطلوع الشمس طيب. وغرب الشمس الآخرى فهذا القرآن أيضا قيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غساق الليلة وقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا لكن عموما الأقوال ثلاثة باعتبار الحساء قول الأول عدم اعتباره مطلقا لصعوبته وعسره وأن العبرة هي بالرؤية وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطلوا لرؤيته لكن هذا الحديث أيضا فيه فإن في غم عليكم فأتم العدة ثلاثين أو فأكمل العدة ثلاثين وكذلك حديث فقدروا له فقدروا له هذا إشارة إلى اعتماد الحساب وكذلك إتمام العدة ثلاثين هو إشارة إلى اعتماد الحساب لأنه بناء على المتحقق فالحساب له دليل والرؤية لها دليل من هذا الحديث والقول الوسط بين القولين وهو الذي نختاره أن الحساب يعتبر في النفي لا في الإثبات اذا قال الحساب ان الهلال لم يولد او ولا يمكن رؤيته لا يؤخذ به ولكن اذا قال لا يأخذ انه برؤية الرأي. لا يؤخذ لا لا يؤخذ مستحيل الرؤيه فينا. لكن اذا قال الحساب ان الهلال ولد وامكانت رؤيته ولكن لم يرى فان الهلال لم يجب حكمه لأن الرؤية لم تحصل وهذا هو الذي يترجحه واختياره شيخ الإسلامي للتيمية وفي ظل ما حصل من أنه وناس انصاموا بالنسبة و... لهؤلاء الذين في أوروبا ويمثلهم الفضلة الإمام دكتور مختار ينبغي أن يحلوا مشكلتهم بالأكثرية فجماعة كل مسجد او كل بلد يجتمع أهل الحل والعقد منهم الذين يعرفون العلم الشرعي أو يعرف أهل التخصص في هذا المجال فإذا جاءت أكثريتهم على اعتبار الحساب لازم أن يتبعهم الباقون وليس لهم أن يخالفهم لما بذلك من الفوضى وإذا جاءت أكثريتهم على عدم اعتبار الحساب لازم أن ينقاد لهم الآخرون وأن لا يخالفهم فالفوضى مشكلة تؤدي إلى ما ذكره من طلاق الرجل لمرأته بسبب مخالفة آله ضرب الإمام بسبب هذه المخالفة وهذا من المشكلات البي... التي عالجها الشارع وقضاء عليها وفي صلاة العين وهي غير مقبولة أما صرر. صلاة العيد فلا حرج في تكررها م. وبلا خص إذا كان ذلك في أمصار مختلفة أو أماكن متوزعة فيمكن لأن صلاة العيد ليست مثل صلاة الجمعات التي هي فرض يومها صلاة العيد فيها خلاف أصلا هل هي واجبة أو سنة نعم. وعلى هذا الأمر فيها سهل فيمكن أن يصلها إذا اقتنعوا وجاءت الأكثرية على تحديد الحساب يصلونها معك. باليوم الذي يقتنعونها أنه الأول من شهر شوال و وإذا اقتنع على آخرون برؤية فراء لهم أن يصلوا أيضا صلاة العيد الأخرى لكن الأفضل أن يوحدوا كلمتهم وذلك لن يكون إلا بأخذ رأي الأكثرية أما الأقلية فإنها تقلد الأكثرية وتنقاد لها الأكل بعد تأخير الفتر بعد المغرب والأكل بعد الفجر إذا كان الإنسان خبير بالوقت ورآه وإيقن أن الشمس لم تغرب أو أن الفجر لم يطلع بعده م. فله أن يأكل في خاصة نفسه وليس له أن يظهر ذلك ويظهره لذلك جرحة في شهادته إذا م. أكل بعد أذان الناس لك في وسط المدن كيف يرى إشه كيف يرى خيطر أبيض وخيطر إذا خرج هو من المدن نعم لكن داخل المدن داخل المدن من, من الصعوبة بمكان في وإذا أكل فلا يظهره للناس إذا أكل فإن يظهره للناس كان ذلك جرحة في شهادته في المسلمين ويؤدب م. وهو عاص بذلك طيب الفرنسي الذي هذا محله من كان من أهل الفقه والعلم والمعرفة وتابع أما من لا ليس له في ذلك شيء كما ذكر الأخ عن بعض الإخوة في أوروبا الذين م. يقولون أننا أهل سنة ولكن ليس لهم فقه ولا يعرفون طلوع الفجر ولا غروب الشمس ولم يتابعوا ذلك ولم يخرزوا له خارج المدينة فأصلا ما فعلوه معصية بكامله وليس لهم عذر لا فيه الخفاء ولا في العلن طيب وبالنسبة لموضوع القانون الذي يمنع الصلاة في الطريق نعم لا شك أن إدخال الضرر على المسلمين حرام وأن دفع هذا المال بسبب الصلاة في الشوارع ليس للمسلمين أن يفعلوه ولهم الحق أن يكرروا الجماعة في المسجد الواحد لكن لا بد أن تكون بإمامين فالإمام الأول إذا صلى الجماعة بجماعة وخرجه يصلى الإمام الثاني بجماعة أخرى في المسجد طيب آخر سؤال عندنا دعاء شيخ بنمر عليه سريعا اشكل علي تقسيم اهل العلم المكتوب القدري الى ما كتب في اللوح المحفوظ والى ما كتب في صحف الملائكه اولا هل هذا التقسيم مستند صحيح صحف ليست صحف الملائكه الصحف التي عند الله فوق عرشه هم يقسمونها الى ما هو في اللوح المحفوظ لا بل مراتب القدر م. اربعه مرتبه الاولى علم الله السابق بجميع الاشياء اجمالا وتفصيلا طيب والمرتبه الثانيه كتابته لكل ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه وجاء امر الكتاب لا محوه ولا تبديل تبديل ليس بها ولا موائل <تصفيق> و المرتبة هي توزيع ما هو كائن على الزمن و يدخل في ذلك كتابته اللوح المحفوظ و كل جنين يكتب الملك و أجله و عمله و رزقه و شقي و سعر هذه اللي يقع في التبديل وهي التي فيها التبديل و الشروط و الموانع و المرتبة هي إنفاذ ذلك و قضاءها عن هذه المرتبتين هذه كلها عمرات الله و وليست فيها شروط ولا موانع والاخرى فيها الشروط والموانع ويقول ما الدليل على أن شيء في علم الله لا يبدل شيء آخر عند ملائكة ربال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هذا التقسيم هو أم الكتاب نعم هذا التقسيم طيب ما الحكمة من المحو في صحف الملائكة وهو من علم الله يا من علم الله أنه مشروط ومن علمه حصول الشرط وعادم حصوله ولذلك الغيب ينقسم إلى قسمين إلى غيب حقيقي وغيب نسبي فالغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله والغيب النسبي يمكن أن يطلع عليه من شاه ملائكته وخلقه طيب نحن سنطر نقف هنا السئلة لدينا وقت الدعاء والأسف فأخذنا منه قليلا فنشرح شيخنا الدعاء في وقت اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا الباقي. محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي النمي وعلى آله وصحبه يسلم تسليما اللهم إنك قلت وقولك الحق وضعوني أستجيب لك وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وقد صحى لذناء عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها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 وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يرده مع صفرة. اللهم هذه يدينا إليك بالضراعة في هذه الساعة ترى مكاننا وتسمع أقوالنا وتعلم ما توسوس به نفوسنا نحن الفقراء إليك وأنت غني عننا فآتنا سؤلنا وفوق سؤلنا يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلك الشركة والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين اللهم اصور من نصر الدين وأخذوا من خذل المسلمين اللهم مكن لدينك في أرضك يا أرحم الراحمين اللهم كل المستضعفين مظلومين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم تولهم برعايتك وعنايتك وحطهم بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم كلهم ولياً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً اللهم انصرهم نصرك العاجل يا أرحم الراحمين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وسلط بعضهم على بعض وادخلهم في رضغة الخبال وسل عليهم سيف الذل والوبال وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز اللهم فرج عن الأسرى المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها أطلق صراحهم وعجل فرجهم ومع شملهم يا أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والأتق من نيرانك واجعلنا إما صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذلياتنا وأشياخنا وطلابنا ومرافقين وإخواننا ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن أحسن إلينا ومن ولده ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام اللهم من كان منهم حجب فوفقه وسدده وأطل عمره في طاعتك ويسر عمره واشرح صدره ومن كان منهم مجيتا فأغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك ونسألك الثبات عند النزع والأمن تحت اللحد والتوفيق عند السؤال اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره واجعل القبر خير بيت نعمره اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا واجعل علانياتنا صالحة اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة دينك ويلاء كلمتك اللهم جازعنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازت نبيا عن أمته ورسولا عن من أرسله إليه اللهم آته الوسيلة والبضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم أقرعينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام في حدودك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم وأمتنا على ملته وحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نضمع بعدها أبدا اللهم اتعلنا من مرثته وإخوانه وعنصار دينه يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة اللهم أحلل علينا في ساعتنا هذه رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده اللهم أحلل علينا وعلى مشاهدينا في هذه الساعة يجمعين رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده اللهم استرنا باسترك الجميع اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وهدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو إصمة أبلنا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 ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا البرنامج لرعايه مفاهيمنا بالرضا واخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتسامتنا بالندى لنا فكرنا المستقيم وفجر الحضارات منتدى لنا كل منا في ضوء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 ba ba